Book 2 55 öt. wa öt. Ötven wa Ötven Munka Me öt. a öt. A férjem foglalkozása orvos. Őzife te tabib. Wadifat zauzsi tabib. Én fél napot dolgozom mint ápolónő. Én fiel napot dolgozom mint Ápolóny. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. نامشوكارا كابونغ نوقديات. قريباً سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. ده عز عدوك لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب. مرتفعة إيش البتكبستوشيتاش دراغة والتأمين الصحي مكلف والتأمين الصحي مكلف مي أكرس أجسر لني؟ مي سرتنيل لني؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوماً ما؟ ميرنك سرتك لني. أريد أن أصبح مهندساً. أريد أن أصبح مهندساً. أرجو أجد من أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. يا كورنوك واجوك. أنا طالب متدرّب. أنا طالب متدرب. <تصفيق> <تصفيق> لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. كل فرد من خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد هذا هو رئيسي في العمل هذا هو في العمل لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء éleben mindig az üzemi konyhába megyünk. Nézzük, hogy mi van. Nézzük, hogy mi van. Nézzük, hogy mi van. Nézzük, Abhathu mi van. Nézzük, hogy Már egy éve munkanélküli vagyok. Szarali i é aam, gatil Szarali ám a l a Ebben az országban túl sok munkanélküli van. Yújed fi hevel beled a z a l b l d fi késir jédden min al'atilin an al'amal a szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a duplavi duplavi duplavi.buuk2.de cím alatt